أعوذ بالله السمين عليهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهذه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله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 وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك صالحا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم إنا نسألك حبا وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار موعدنا الليلة في سباق إلى الجنة عايز في الأول أسأل سؤال علشان نشوف إيه اللي في الألوب إيه اللي جوان آخر مرة فألت فيها ربنا الجنة بصدقك نتقمت آخر مرة جات في خيالك الجنة وعشت لحظات جميلة وانت تتصور إنك في رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإنك بتشرب من يده الشريفة شرب لا تضمأ بعدها أبدا وأنت على حوضه صلى الله عليه وسلم يا جماعة إن احنا نعيش في خيالنا الجنة ده دور علاج علاج لمشاكل إيمانية كبيرة أوي بنعيشها في زماننا الماددة الدنيا وفي أقلوب الناس وإحنا الزمن طعب وعندنا مشاكل كثير فذكر الجنة يخفف عن الواحد مشاكل كبيرة وكثيرة في الدنيا اللي هو عايشها دي لما تبتدي تبص تلاقي الناس بيتسابقه للتطاول في البنيان وكل واحد يبقى عنده المال والجاه والزوجة والمنصب وبيجري عالدنيا وانت قلبك متعلق بالجنة لما يتقلق أعظم شيء تتمنى تلاقي قلبك قبل الزامك ينطأ يقول الجنة نفسك في إيه الجنة يعني مش فلوس يعني مش دنيا يعني مش أي طموح في الدنيا لا أنا نشت في الجنة ربيع ابن كعب الاسلامي كان خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم حذاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى انه يخدمه ويصنع له معروفا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ادى اليكم معروفا فكافعوه فان لم تجدوا فادع له ففي مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربيع سلمي قل لي انت عايزل نفسك فيه ربيعة سادم ربيعة فقير ربيعة غلبان فلما حيقوله النبي صلى الله عليه وسلم نفسك فيه حيقوله بس نفسي اتجوز او نفسي يبقى عندي بيت صغير كده حتى يبقى وريب منك نفسي ابقى اعرف اعيش كويس فيقول اسألك اسألك, أسألك مرافقتك في الجنة مرافقت النبي في الجنة في بعض ألحاب الحديث أن الله صلى الله عليه وسلم قال يا ربيعة من علمك هذا جلتها منين دي يا ربيعة علي يا دي يا ربيعة فوق أوي دي قال علمني ربي ربي ألهمني أصلا ما أقدرش أبعيد عنك أصلا زرت أعلاوة الأرب منك وأنا مش قادر إني أبعد عنك يوم القيامة أسألك مرافقتك في الجنة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يوحى إليه وقال يا ربيع إني فاعل حعمل كذا بس الشارع أعني على نفسك بكثرة السجود كان بعض الصحابة يشتاق إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الصبراني في الأوسط وصحها والألباني قال قالت أمنا عائشة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفس أنا بحبك أكثر من نفس وانك لا احب الي من اهلي واحب الي من ولدي نفسي ايه واهلي ايه ولدي ايه انت احب الي من دول كلهم واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتيك فانظر الي ابقى قاعد في البيت افتكرك ألاقي نفسي متشاء متشوى إن أنا آجي أمص ومل عني من النظر إلى وجهك وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصدر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وانا غلبان أنت حبيب أفوه خالص أنت في الفرنوس الأعلى أنت في رفقة النبيين والصدقين والشهداء وأنا أعمالي على أجل طب حوص الله الزايد وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا النبي تكت صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب بلجنا مرافقة النبي في الجنة يا رب قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة يا رب اجعلنا من رفقائه في الجنة بحبنا له فالمرء مع من أحب وأعمالنا لا توصلنا لذلك غير أننا نحب الله ورسوله مرافقة النبي في الجنة حلوة زيه ينهى رب ينهى بقى اللي كان بيبص الوديه النبي صلى الله عليه وسلم بس وهو مؤمن يبقى صحابي العلماء يقولوا كده اللي شاف النبي وهو مؤمن به مؤمن مسلم على شهاد التوحيد وبصل وبصل بقى بقى صحابي والصحابة دوله ايه رضي الله عنهم ورضوا عنه مجرد بطة الوجه النبي كانت تعمل فيك كده أمهان بقى لما نبقى معاه في الجنة دي حتبقى فعمها عاملة كذلك ودي حلوةها هتبقى عاملة كذلك الجنة دار أعدها الله لك بيده شوف بقى لما ربنا يعمل حاجة بإيدي لك دي حتبقى عاملة كذلك ودي حيبقى نعيمة فيها قد ايه دنيا ايه ومشاكل ايه ومحن ايه ومصايب ايه كل ده يهون في ثانية في الجنة يؤتى بأبأس أهل الأرض أكثر واحد عاش شقه وضم وعناء وتعب في الدنيا يؤتى بأبأس أهل الأرض من اهل الجنة فيدخل الجنة يقعدوا في الجنة لحظة ثانية في الجنة ويسألونه ايه الاخبار ما رأيك فيقسم بالله ما رأى بؤسا قط نفس ذهل ما بقاك خلاص دانت كنت تعبان دانت كنت شرب المر في الدنيا ولا كأن في اي حاجة ويؤتى بأنعم أهل الأرض ده اللي حاز كل شهوات الدنيا نساء عنده فلوس عنده أثور عنده منزهات وكل ما تحلم به في الدنيا كان عنده يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمت في النار غمسا بصوا لما تغمس حاجة كده وطلحها غمسوا بس كده يعني ما قاعدش ثانية في النار يغمت في النار غنفة فيقسم بالله ما رأى نعيما قبل غنفة في النار نثبت كل نعيم كان في الدنيا الجنة طعم الجنة حلوة الجنة الواحد لما يعيشها في خياله تلويه وتخفف عليه في الزمن الصعر اللي احنا عايشينه النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رب العزة حديث مشهور وجميل وحلو وقوي لما ندوء أعددت لعباذي الصالحين ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر. يعني قولي كده نفتق فيه وعمرك ما في الدنيا صعب اوي يعني يعني مش هيبقى عندنا احنا القصور ولا هيبقى عندنا لا لا لا احنا علاقة زيبة نفسك فيه في الدنيا حيات كتير اوي بص بقى اللي بتمنى ده حيبقى اعظم منه بمراحل ده انت عينك ما شايتهش وقلوا لم تسمعه ولا خطر على بالك أصلاً إن عند كله أي شيء تتمناه تلاقي عندك مجرد بس إن نفسك تهكو إلى شيء تلاقي بقى أجامك لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سامعة ولا خطر على قول بكر قال صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أغفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ابن القيم بيكلم عن الجنة فيقول غرسها الرحمن بيدك وجعلها جزاء لأحبابك وملأها بردوانه ورحمته وزينها وأتخنها بعظيم قدرته ووصف نعيمها بالفوز العظيم ووصف ملكها بالملك الكبير فقال الله وإذا رأيت ثم يعني هناك وإذا رأيت هناك لما تفتح هناك كده وطبط قوي وإذا رأيت رأيت هتشوف ايه نعيما وملكا كبيرة يبقى جزاءك انت اقل واحد حيدخل الجنة جزاءه حيبقى ايه عشر ابعام نعيم اعظم الناس ملكا في الدنيا ولا قارونة ولا فلان وعلان من أغنياء العالم اضرب بعض الأبعاء وده الغالبان ده اللي كانت أعماله على قده وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيرة عليهم ثياب زندس خضر واستبرق تلبس الحريض والديباش تلبس ومش الحريض اللي هو الحريض بتاعنا التعبان ده لا لا لا, لا. ده حريب الجنة احنا يسا يجلين ملع عين الرأس ولوزن السمعة هي إسمع حريب بس هو حاجة تانية خالص نعيم ثاني وطعم ثاني عليهم ثياب سندس خضر وإستفرق وحل أتاور من فضة وثقاهم ربهم شرابا طاقور شوف انت بقى لما تشرب من يد الرحمن جل جلاله وربنا يسقيك ماء طهورا ده يبقى طعم الزائد شوف وثقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان فعيكم مشكورا أصل اسم الشكور هو ربنا تم نفسه الشكور بيشكر نحن عباد الغلاب المخلوقين بيذكرنا على طاعتنا ليه؟ رب عظيم يشكر عباده على طاعاتهم له حز بقى بالمعاني ليه؟ اللي في القرآن وهي تتكلم على الجنة ربنا هي تقول ليه؟ وإذا الجنة أزلفت يعني أزلفت يعني قربت يعني إذا تبقى ماشي كده تلاقي الجنة بتجيلك وفتحالك احضرها تعالى اتنعم بي الجنة بتقربلك تمشي الخطوة تلاقي الجنة بتجيلك واذا الجنة ازلفت الله يا يا لنعيم الله ويا لفضل الله على اهل الجنة الجنة ربنا قال إنها دار السلام دار الخل دار المقام جنة المأوى المقام الأمين جنة عزل جنة النعيم مقعد صدق عند مليك المقدر طب يا جماعة هو كل واحد حدث قال ليه جنة جنة يعني كده ماشي يا رب? لا. والله ما حتبقى لك جنة واحدة. حتبقى لك جنات. مش جنة واحدة. والحديث ان ام حارثة رضي الله عنها حديث صفائحة البخاري. اتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بد. وكان لها ابن اسم حارثة. مات. في بدر استشهد في غزوة بدر أصابه فهم فقتل فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي أنا أم وأنت عارف قلب الأم دي أعمل إزاي عارف موقع حارثة من قلبي إيه فإن كان في الجنة لم أبكي عليه. لو في الجنة خلاص ابقى قدر رسالة في الدنيا وفال حبكي عليه ليه وإلا سوف ترى ما أصنع إنما لو مش كده أنا ما أصبرش أنا حقا بسجي للنهار وابع ربنا إنه ما يجعلوش من أهل النار فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلني اتحذلت فعالك اها بلدي انت هطل لك حدا في دماغك بيلطف معها النبي فهطل لهم الكلام يعني بيدعجها امه مأتل لها ابنها اقول ايه اللي حطل انت ايه حطل لك في دماغك اها بلدي اجنة واحدة هي انها جنان كثيرة وانه لفي الفردوت الاعلى الله أكبر الله أكبر فهي مش جنة واحدة هي جنات كثيرة النبي وصنا صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين قال لما تيجي تدعي تقول يا رب دخلني الجنة قال لا ما تقولش كده وما تقول ايه قال اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفرداوس لا احنا مش هنتنازل عن رفقة النبي محمد ففي كل سجدة في كل مرة ترفع إيديك يا رب الفردوس الأعلى تلاقي الشيطان يجي لك يقولك فردوس الأعلى ايه يا عم ده انت غلبان انت عملك على قدك تقولي الفردوس الأعلى خليك وقاعي انت يا ضعوبك بتعملك شوية أعمان بتصليلك الخمس صلوات وانت يعمل لك شوية اعمال خير ومش انت يعني اللي حجيب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكبار اوي اوي دول اللي في الفردوس الاعلى النام يقول لك ما تعملش كده لا اذا بعوت الله عليك ان تعلوا همتك واذا سألت الله جل وعلا فسلهوا الفردوس الاعلى اضعوا الله وانتم موقنون بالاجابة ليه يمكن تطلع في لحظة صدق يمكن تحصل في لحظة ربنا يمن عليك فيها بإخلاص عالي تفتح لها أبواب السماء تبقى في الفردوس الأعلى وما يدريك إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوطط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفي على طول عرش الرحمن يعني تبقى قريب منه قوي وما فيش نعيم يعلو نعيم النظر الى وجه الله الكريم ما فيش نعيم بعد كده ان شاء الله لما ربنا يمن علينا كلنا ان شاء الله ويبقى الجمع ده كده بإذن الله في الجنة ويجي يوم الجمعة مش هيبقى يسمه الجمعة هيبقى يسمه يوم المزيد اسمه المزيد ليه أصلك حزيد نعيم قوي قوي قوي في سوق الجنة لما كلنا كده نروح أفواج للنظر إلى وده الله الكريم يقولوا زي ما بتجي الجمعة هتورد على ربنا يوم المزيد الناس بتجي من بدري و تيجي تقعد في الصفوف الأولى هتبقى في الصفوف الأولى إن شاء الله هتبقى أخرى بالناس رؤية عشان أنت كنت بتذكر لطلاف الجمعة فتروح أفواج فربنا سبحانه وتعالى يقول لك سالوني نفسك فيه تقول أسألك ها، أنت دخلت الجنة خلاص واتنعمت في الجنة خلاص وعرفت مكانك في الجنة خلاص ربنا بيقول عايزين ايه نفسكوا في ايه يا عبادي سالوني شوفوا بقى كانوا عايشين اهل الجنة في الدنيا قلوبهم بتقول ايه فمش حينسوها يوم ما يقفوا بين ايديه بعد ما اتنعموا بالجنة هيقولوا ايه نسألك الرضا اصله في الدنيا ما كانش عايش الا الجهد عايش ليه؟ نسألك الرضا بس ترضى عنه مش عايزين حاجة غير ان انت ترضى عنه طب والبلاء ده مش مهم انت راضي ان لم يكن بك صحة علينا فلا نبالي لك العزة حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك المهم ان انت راضي يا رب فيقولوله نسألك الرضا فربنا يقول هو يعني لو انا مش راضي عنكم كنت ادخلكم الجنة اجيب راضي عنكم فيقول رضائي احلكم دار مقاماتك عسان انا راضي عنكم دخلتكم الجنة فيقول فلول خلاص بقى خلاص انا راضي شوفوا حاجة تاجي فيسألونه حتى يعطى كل واحد منهم مسألة يقول له وانا عايت في كذا وعايت كذا وعايت كذا خد خد خد كل اللي تستهيه وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلز الأعين حلوة الجنة طعم الجنة جميلة الجنة شوفوا الجنة لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا حاجات فيها يقول الحديث رواد ترمزي عن سيدنا علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها أعارف الإزاز الثاني هو ده أنت من جوة شايف الناس كلهم واللي من بره مش شايفينك عشان تبقى أسطر ما تكون وشايف انت بقى كده وعايش فأسرك في الجنة ما فيش قبل ولا بعض يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقام أعرابي فقال يا رسول الله اشتقل الجنة قال له لمن هذه الغرب مين الحيخدس وينالل النعيم ده قال صلى الله عليه وسلم لمن طيب الكلام الليلسانه حلو الليلسانه مجيش عليه الكلمة الوحشة مجيش عليه الكلمة السيئة لا يعرف كذب لا يعرف غيبة لا يعرف نميمة لا يعرف الخطف الباطل لأ لسانه أعطف ما يكون أملك عليك لسانك لمن طيب الكلام تخرج منه الكلمة الحلوة الكلمة الطيبة التشجيع الكلمة اللي فيها ذكر لله لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأكله مش بتاعه بس يأكل ويتصدق أو يد جرانه قلبه مش مشغول بنفسه بس مشغول بالغلابة والمفاكين اللهم أحين المسكينة وأمتني مسكينة واحشعني في زمرة المتاكين ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى لما النبي شف ربنا في المنام قال له يا محمد قل هذه الكلمات اللهم ارزقني فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المتاكين وأن تغفر لي وترحمني وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون لمن ضيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام ده تلاقيه يسوم اثنين وخمين ثلاث ايام ثلاث تاشر وبعتاشر وخمس ده لو عنده قوة يسوم الصيام يسوم صيادنا يوم ويفطر يوم ليه عشان الصيام ده من أعلى القربات لله سبحانه وتعالى النبي بيقول صلى الله عليه وسلم عليك بالصول فإنه لا مثل له وخصة الحديث دي حلوة وي ومعنا في موضوعنا القصة دي وردت عن سيدنا أبو أمامة عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه والحديث رواء الإمام أحمد في المثنة إيه قصة سيدنا أبو ممى بيقول أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة النبي طلعت غزوة فأتيتم فقلت يا رسول الله اضعوا الله لي بالشهادة عايزة استخد بقى وعايزة بقى في المقام العالي ده بتاع الشهداء فقال اللهم تلمهم وغنمهم ما قالوش الشهادة قال له يا رب يبقوا سالمين غنمين يطلعوا من الغزوة معافين ويجيبوا كمان غناء وربنا يرزقهم قال أبو أمامة فسلمنا وغنمنا فلاح أن الغزوة فعلا ما حصل لناش أي حاجة وارجعنا بالغناء قال ثم أنشأ غزوة ثانية فقلت يا رسول الله اضعوا الله ليم السهادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تلمهم وغنمهم أنا عايش هذا مش عايزين احنا نخذ في المهرة ونقرب وخلاص فقال فرضعنا سالمين غانمين فسلمنا وغنمنا قال ثم أنت أغذوة ثالثة فالمرضي بقى قال له ايه قال يا رسول الله إني أتيتك مرتين قبل مرتها به أنا جيت لك مرتين قبل كده وكل مرة أقول لك أسألك الشهادة تقول لي اللهم سلمنا وغنمنا فسألتك أن تبعوا الله لي فدعوت الله أن يسلمنا ويغنمنا فسلمنا وغنمنا قال فقلت له يا رسول الله إذن مرني بعمل هي يظهر مليش قصة الشهادة أنت طالما ما بتبعليش بيها يبقى ربنا أنت حيضبتني الشهادة فقل لي على حاجة تدخلني الجن تبلغني المقام العالدة مرني بعمل فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصول فإنه لا مثل له شفوا سكة ما قالش لا مثل له في ايه لا مثل له في الأجر يعني كل ما حتتخيله من أجر الصيام حيث أعلى وأعظم تتصور انت تصوم يوم تاخد فيه كم حسنة ألف عشر ثلاثة من مليون الله يضعف لمن يشاء يمكن اكتبلك بها مليار حسنة إيه فعل جاب الحسنان بيوم تصوم في سبيل الله فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل لا بصوا بقى الصحابة عشان احنا نتعلم لما النبي يقول لهم اللي يعمل كده حيبقى ثوابه عظيم يقطع نفسه قال فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صائمة من بعدها تشوف سيدنا أبو أمامة في أي وقت أي يوم تلاقي صائمة تخدش عليه البيت في النهار تلاقي مرأته صائمة تلاقي الخادم بتاعه كمان صائمة النبي قال له صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له أمضع نفسه في الصيامة قال فكان اذا رؤي في دارهم دخان بالنهار لما نبص كده نلاقي شكلهم بيطبخوا في النهار نقول اعطراهم ضيف كده يبقى في ضجه لان هم ما بيطبخوش في النهار لان هم على طول قال تلمذ طب امم بيقول تلمذت بذلك ما شاء الله اعطى صوم أيام وأسابيع شهور ولك السنين ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا في اللي انت قلت تنفسه والحمد لله ربنا بارك لنا في موضوع الصيام ده وباينا نحب دي الصيام قوي وكل عالتنا بتصوم دلوقتي قالت فمرني بعمل آخر مكفية عليك يا أبو ماما يبقى تخش الجنة من ذكة الصيام من باب الريان وخلاص لا قل لي على حاجة كمان عايز أدود عايز أعلل رصير عايز مرافقة النبي في الجنة قال اعلم أنك لن تسجد تشده إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة استنى ده قال له رفعك بها درجة ما قالوش كتب الله لك بها حسنة سفر كتير سجدة بدرجة في الجنة ده قالوا ان المسافة اللي بين الدرجة والدرجة كما بين السباق والارض اللي بين الدرجة والدرجة سجدة تيوديك فين؟ تعليك فين؟ تخليك فين؟ إنك لن تسجد لله سجد تسجد وتقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب أرّب أرّب من سيدك وحبيبك ومولاك رب العزة جل جلاله بسجد إنك لن تسجد لله سجد إلا رفعك بها درجة وحط عمك بها خطيئة هذه اسد دخول الجنه لمن طيب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام واللي يطلي بالليل والناس نيام بالذات بقى في بعض المواقف كده ربنا وعد برزق لا قبله ولا بعده النبي بيقول كده في حديث رواه يحبهم الله عد معايا واحد ربنا بيحبه ويضحك الله له وربنا بيضحك له. ويستبشر الله به ربنا بيستبشر بفلان مش احنا مثلا العكس احنا اللي نستبشر برحمه ربنا لا ثلاثه يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم دول مين دول الاولاني طلع مع حابه وفرفقته في فصل كويس طول النهار شايا في السفرية جنب الليل كل واحد رمى جسمه على الأرض مش قادر من تعب النهار كله راح تتابع نومة وصاحبنا ده جي حط جسمه على الأرض افتكر ان الليل ده وقت النزول الإلهي ان ربنا بينزل في السلطة الأخير من الليل وبيقول هل من فائل هل من مستغفر هل من فائل فيقول ربنا يقول لي هل من سائل وما ارفعش ايدي له اسألك رفقة النبي في الجنة وما اقول لوس اسألك الفردوسة الاعلى وما اقول لوس اسألك النظر الى وجهك الكريم وما اقول لوس حبك لا دانا لازم مضيعت اللحظة الحلوة الجميلة دي جسمه تعبان النوم خلاص مش قادر يروح قايم ويعافر ويقوم يتوضى ويصلي ركعتين والناس كلها نايمة ولا حد داري ولا حد شايف لغاية قرب الفجر يروح داخل في الحدة بتاعته نايم عشان يحسبه انه هو كان نايم طول الليل اهو ده بقى ربنا يحبه ولو ربنا حبه كنت طمعه الذي يسمع به خلاص بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها يرفع ايديه يقول له يا رب ولكن سألني لا أعطيانه يرفع ايديه ويقول له أنا خايف حعف الفتن الفلوس حدا كلني. الدنيا النساء الملاوي الشهوات ولكن استعاذني لا أعيذانه خلاص خلصة كل المساكل في الدنيا حبه ايه كمان بقى وضحك له اهي ضحك الاهدي بقى اللي فيها الكنز كله نفسك تخش الجنة بغير حساب انت عارف الحساب بعمل ازاي توقف بن اذن ربنا يقررك على زنب زنب ثانية ثانية عملت كذا يوم كذا آه. وعملت كذا يوم كذا آه. ممكن توقف تتحاسب عمرك كله ستين سنة سبعين سنة في الحساب وربنا انت مسكت كتابك بأيديك وكتاب ده مش كتاب كده ده كتاب كده كنت كنت البطل كده كده كده كده كده ربنا وشايف أعمالك عملت الزم ده اه والزم ده اه وفي اليوم ده عملت كده اه في ايه له اوه ده وصعب شوف لما يقررك على مية زم الف لما يبقى عشر لما يبقى بالملايين ولا عزيز بالله هتزفت يمكن هتقعد في اول مية تقول اه اه اه اه في الالف الاولى هتقول اه هتزهق بقى كفاية كده هتقول لا. لا لا لا مفيش حاجة اثناء لا اقفل لسانك يتخدم على لسانه اشهد يا ايدي اشهد يا عين اشهد يا قلب كان في قلبه ايه لا عايزين لفش الجنة بغير حساس اهي ضحك الله له هي اللي فيها الكلمة ليه بقى ربنا اكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من ضحك الله له في موض فلا حساب عليه لو ربنا ضحك له خلق لا حساب عليه يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اهو هو كده عشان كده بقول الحديث تقيل قوي وحلو قوي وعايزين نشوف الناس اللي بتعمل الاعمال الحلوه الكبيره دي نقلدهم فيها الاولاني عمل ايه قعد الناس كلها نايمه راح هو قايم مصلي واول ما هيبتدوا يقوموا ولا حاجه هو داخل نايم عمل فر لحد طلع عليه لا اهله ولا اصحاب ولا اي شيء قعد ينقرضنا على انه تعبان ومش قادر قال له ده التاني نايم مع امراضه في فراش واحد راجل مع زوجته في سرير واحد كده يأتي شهوة مع بني حدث برضو بالمعنى ويقول ده وقت الليل ده وقت القيام ده وقت نزول ربنا لما ضيعش فرصة فيروح رام الفراش ويقوم يعمل اي بقى يتملقني يعني ايه يتملقني يعود يسنع ربنا يا رب انت الرحمن وانت الرحيم وانت الكريم وانت الاكرم خرك علي من سافر راطق يا رب ابوء لك بنعمتك علي يا رب وابوء لك بذنبك يا رب انت اللي اديتني كذا وكذا وكذا اديتني الصحة وديتني العافية وديتني المال وديتني الزوجة وديتني الأولاد وديتني الشغل وديتني وديتني يعد يسني على ربنا وربنا يا قوي ان انت تسني عليها قال صلى الله عليه وسلم ما أحدهم أحب إليه المدح من الله لذا أزنى على نفسه والدعاء ما يترفع إلا لما نجي نقول كده بسم الله والحمد لله نصني على ربنا الأول لا نحصي سناء عليك أنت كما أسميت على نفس ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الضعاء يترفع لازم نصني على ربنا فصاحبنا ده هيعمل ايه يقوم يصلي ويسيد شهوته يسيد مراته حبيبته عشان يقوم بين يدي الله سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كده يقول لها زاريني يا عائشة وناجي ربي زوجة عمر بن عبد العزيز فاطمة بنت عبد الملك كان يقولوا ما فيش واحدة في التاريخ كان عندها الصرف ده ابوها كان ملك اخوها كان ملك جوزها كان ملك عيلتها كلها في بعضها في بعضها كانوا امراء للمؤمنين كان خليفة للمسلمين فدي دي امين دي وقالوا كانت اجمل نتاء الدنيا في عصرها امرأة جميلة ومركز اجتماعي لا قبل ولا بعض سيدنا عمر ابن عبد العزيز لما ولي الإمارة إمارة المؤمنين رح جايبها وقال لها بصي أنا دلوقتي بقى علي مسئولية إيلة قوي أنا دلوقتي مش هفضالك انت ديك حقوق علي ربنا أمرني بيها بس أنا بستسمحك أنا مش هقدر أوصفي بالواجبات دي زي ما ربنا أمرني فإذا كنت هتستحملي جزاك الله خيراً إذا كنتي مش هتقدري ابقى أطلقك عشان مظلمكيش معايا قالت بل أصبر وأحتسف لأنا لا أصبر طالما أنت بتعمل عمل لله تقول إيه هي بقى تترجمت سيدنا عمر عبد العزيز تلاقوها في البداية والنهاية تقول مغتسل عمر ابن عبد العزيز من جناب قط طيلة خلافته على المؤمنين انشغل وكان عنده كم سنة في الوقت ده كان عنده حاجة واربعين سنة هي بتقول لي بقى عمر ما كانش يكبركم كانت تقول للناس كده يكبركم بالصيام والقيام لا لا بيصلي كويس بيذكر ربنا بس يعني بقى مش بيصلي متراكعة ومش يعني يعطل الليل يصلي ومش بقى تلاقيه صايم يوم ويوم ومش يعني الأعمال الكبيرة لا كان بيعمل بس مش أعمال كبيرة لكن كان رجل أكون معه في فراش واحد فإذا ذكر الله انطفض وقام يصلي بين يدي الله. راجل. شوفوا يبقى ايه يؤثر ربنا على شهوته في بعض الإسرائيليات ويبقى حكمها من حب الاستئناس يعني ينفع تسئال بس ما بنحتاج بيها ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لمن يؤثر شهوات يؤثر رضاه على شهوته يقول عبدي آثرتني على شهوتك أنت عندي كبعض ملائكتي عيلي أوليك لأنه عيلي على شهوتك وصلى بالليل والناس نيام ثالث واحد أو الواحد ده كان بيعمل إيه ده قام والناس متفكرين وهم في السفر راح تأيبهم سعة ملامه هو صلى التالي ساب مراته واما يصلي بين ايدي ربنا لذلك كانوا في الغزوه والاعداء هجموا عليهم كل جري وهو واقف واقف في سجود على دين ربنا طب احنا ما عندناش جهاد المعنى احمي الرايه الاسلام حامي على دين ربنا أنا غلبانه ماليش في القصة دي لأنا لأ عالم ولا داعية ولا كذا طلع ولد صالح ينفع يقف يحمل رائد التوحيد دي ويحمل رائد الإسلام دي ولد صالح بجذل علمه حفظه قرآن خليه من أهل المسجد يبقى حميد عن ذي ربنا براجل خير من قلب راجب هو ده هذه الثواب العظيم اللي ينتظر اللي ياخد بالمعاني الجميلة والحلوة دي وربنا صحانه وتعالى يفتح له غرق الجنة لمن طيب الكلام وأقعم الطعام وأدام الصيام وطل بالليل والناس نيام شوفوا أهل الجنة شاكلهم حيث يعمل إزاي أنا عايزة تتعيش بقى بخيالك وتتمتع في ده. وتحس ان انت دلوقتي في الجنة ودلوقتي داخل اهو وتفتحت لك ابواب الجنة والنبي واقف على باب الجنة يقول لك اهلا ومرحبا وياخد في ايديك لغاية ما يدخلك في جنبتك قال الله عليه وسلم اول زمرة يدخلون الجنة الفوج الاولاني على صورة القمر ليلة الفن ايه ده ايه القمر ده ايه الحلاوة دي ايه البدر المنور ده تشوف تلاقي وجوه منورة زي القمر لسي البدر كلهم كلا ثم الذين يلونهم على أساس كوكب دري في السماء النجم أطوأ نجم أكثر نجم شفته في السماء منور تبقى وششهم كده لما يخشوا جوه يقول لا يبولون ولا يتغوطون خلاص ما بقاش فيه فضلات ولا بقى فيه حاجات من بتاعة الدنيا دي خالص ولا يتمخطون ولا يتفلون ما عندهمش الحاجات من الدنيا ما اي حاجة رحشة في الجنة لما يحب يصرح شعره أمشاطهم الزهر المسك اللي حيطرح بشعره دهر ورصحهم العلق المسك ومجامرهم المبخرة بتاعتهم الألوة اللي هي العود اللي هي رحلة العود الحلوة أزواجهم الحور العين على فلقي رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون زراعا يعني اللي كان في الدنيا قصية واللي كان في الدنيا يعني شبرين ثلاثة أربعة ما تخافش غال هتبقى ما شاء الله لا قوله إلا بالله ستين مجر شوفوه لما حتاكل أقول الأكل ده حيروح فين ولما تشرب الشرب ده حيروح فين يطلع عرق والعرق ايه من قال الله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاه إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنة وزيادة الحسنة اللي هي ايه الجنة الزيادة اللي هي ايه النظر إلى وجه الله الكريم النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن نعيم أهل الجنة وأن أكثر حاجة أن الواحد مننا يشوف وجه الله الكريم فقال إنكم سترون ربكم كما سترون هذا القمر واضح ياوي هتشوف ربنا زي ما انت شايف الأمر ده من تلبس قال فإن استطعتم عشان ناخد بقى واجبات عملية إيه اللي بلغنا الجنة إيه اللي وصلنا للدرجات العالية دي قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا أبشر يا من تحاصل على صلاة الفجر الجماعة وعلى صلاة العصر الجماعة إن ده من الأسباب رميتك لوجه الله الكريم يوم القيامة مع أهل الجنة إن شاء الله تعالى أول حاجة المحافظة على صلاة الفجر والعرض في جماعة تاني حاجة شوفوا بقى الست أصناف دول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم خسلات ست عند معايا علشان خاطر نعمل اي حاجة من ذول عشان ندخل بها الجنة خسلات ست ما من مسلم يموت في واحدة منهم إلا كان ضامنا على الله إلا كنت ضامنا على الله أن يدخله الجنة النبي بيقول لك على ضمانتي تدخل الجنة لو مضت وانت بتعمل حاجة مثلتها دول عسى بتعملها كثير فلما تعملها كثير من عاش على سيء مات عليه ومن مات على سيء بعث عليه اهد معايا رقم واحد رجل خرج مجاهدا فان مات في وجهه يعني مات في سبيل الله كان ضامنا على الله اهد المجاهدين في سبيل الله اتنين من تبع جناده رجل تبع جنازة تخرج تشيع جنازة مسلم من المسلمين لو مات وهو يشيع الجنازة كان ضامنا على الله أن يسيله الجنة احنا مرة وقفنا على قبر قام راجل شيخ كبير قام قال كلمتين على القبر بيوعز الناس وبيقول زي صنة النمي في أسلم موعز في القبر وهو بيقول الراجل اللي وقع من شوله خدوه ودوا المستشفى مال كان لسه بيشيع جنازة فلال بعدها كان بيصلي على العرض كان بيصلي على الظهر صلوا هم على العرض فهو خرج لجنازة اللي مسجدة وهو مشيع لجنازة كان ضامنا على الله أن يسينه الجنازة ثلاثة من خرج رجل عاد مريضا خارف يزور مريض عندك مريض من اهلك من قريبك من جيرانك اول ما تسمع تجري تروح عبدي مريضته فلم تعودني كيف اعودك يا انت رب العالمين اما علمت ان عبدي فلان مريض اما انك لو عدته لو وجدتاني عندك ربنا عنده فتنزل عليك الرحمة وتنزل عليك في الخير كله بزيارتك للمريض طب انا ما عنديش اخب بعض يطلع على مستشفى أطلع على قارب مستقفى وأعود مريض على ثاني على ثاني يبقى لي هذا السواب ده الثالث إيه رجل عاد مريضا فإن ماذا في وجه كان ضمينا على الله أربعة أهي دي سهلة يعني دي ودي ودي ممكن ما تبقاش أعمال كتيرة بالنسبة لنا إنه مش كل مرة هتلاقي واحد يعود مريض أو يشيع جنازة وإحنا دلوقتي ما فيه الجهاز طب أعمل إيه بص الرابعة دي رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لصلافك أنت تتوضب شغلك أو تتوضب بيتك وتخل بعضك وتيجي المسجد قال فإن مات في وجهه لو هو رايح يصلي كان ضامنا على الله أن يدخله الجن طيب الخامس رجل أتى إماما لا يأتيه إلا ليعذره ويوقره ده مش بتاع مشاكل ولا يخرج على حكام ولا يعمل ده بالعكب خرج ليعذره ويوقره عتم يؤشر فتن ومساكل وبلاية في الناس قال فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله أن يدخله الجن آخر واحد رجل في بيته اهو ده غلبان اهو اعت في بيته لا بيعمل حاجة ولا بيسوي حاجة لا خرج يظلي ولا خرج في عيادة مريض ولا تشريع جنازة ولا حاجة من دول بس اعت في بيته وبيعمل ايه لا يغتابوا مسلما لا يبتسرد حد ولا ليه دعوة بالخطفة اعراض الناس ولا ليه دعوة بالمساكس دي كلها سلم الصد الناس دئزيه هو حليم عنهم لهم رب يتولى الرد عنه رجل في بيت لا يغتاب مسلما ولا يجر إليهم فخطا ولا يأذي حاج يبقى لا بيأذي الناس ولا بيتعرض للناس ولا يجر إليهم فخطا ولا نقمة فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله أن يدخله جامع عايزين ربقى تعمل أي حاجة من جنس يبقى تنوي تتوضى وتروح المسجد يا رب اجعل الخاطمة كده تتختم لنا الخاطمة الحلوة دي يا رب حسن خاطمتنا في الأمور كلها وقدرنا من خذي الدنيا وعذاب الآخرة يبقى الواحد زي ما النبي بيقول إذا أراد الله بعبد خيرا عسله يخليه معس يخليه زي اللي عسل قيله وما عسله يعني ايه عسله قالا يوفقه إلى عمل صالح بين يدي أجله ثم يقبضه عليه تلاقيه آخر وقته رح شادد قوي وبقى ما شاء الله ما يسيبش فرض في الجامع وما شاء الله أعمال الخير وصدقاته وأعمال بر وقرأ القرآن وحضر مجالس علم مسايد يوفقه إلى عمل صالح بين يدي أجله ثم يقبضه عليه فعايزين ندعي أن ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاطمتنا ويزقنا واياكم الفردوس الاعلى ومرافقه النبي محمد في الجنه وسارعوا الى مغفرة من ربكم عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين يا رب اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى وما قرب اليه من قول او عمل اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى ومرافقه النبي محمد في الجنه يا رب نسألك مرافقة نبيك في الجنة يا رب قرب إلينا الجنة يا رب حبب إلينا الإيمان وذينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والكتوق والعسيان يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب اجعلنا من عبادك المهتدين يا رب اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا أجمعين ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد رضيب عنا اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغذرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم